الذين ينقضون ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حرا مما ذكروا به وَلَا تَزَانُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ